اننا كنا مرسلين ورحمه من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تاتي الثماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب نليل رب نكشف عن العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكر وقد جاءهم وصول مبين ثم تولوا عنه وقولوا معلم مجنون إنا كاشف إنكم آئدون يوم نباطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم وصول كريم ندوا An du idajai ba dawoye en ni na ko wa sunu na miu wa alla talu Wa alla talu ala woye en niya عزت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فأتذلون فدعا ربه أن أولئك قوم مجرمون فاسر بإبادي ليلة لكم مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ هُوَ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَثُرُىعٍ وَمَقَامٍ كريم وَمَا قَوْمٌ مِنْ كَرِيمٍ وَرَحْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَكِ كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمَنَا قَرِين فَمَا بَقِيَ تِلْكَ مُسْتَمَعٌ وَمَرْضٌ وَمَا كَانُوا مُورِثِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بنين إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان آليا من المسرفين ولقد اخترناهم علاء من على العالمين وآتيناهم, وآتيناهم من الآيات ما في 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 13. اَوَمْ خَيْرٌ نَّقْمَ قَوْمُ تُبَّعَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِذْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَنَحْنُ أَقْنَتْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَآيَاتٍ ما اخوان قناههما الا بالاقوا ولكن اكثرهم لا يعلمون ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين يوم لا يغني يوم لا يغني مولا عن مولى شيئا ولا هم يغني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 Onzo ho fatunu inawa inja انطراون ان في مقوامين امين في جنات وعيون يلبسون يلبسون من صندل وساتر متقابلين كذلك وذوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت تلولا ووقيهم عذاب الجعيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يثرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.